أَنْ صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البذل والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.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 إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مِنَ حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا اتيتوهم اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء, أو جاء أحد منكم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ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 وآمنتم برسولي وعذبتمه وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 فنسوحو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع الوضوءه ثوب السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم.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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ ظَلَمَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكم مُؤمنون. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ بَقُوبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَصَّ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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعهم ومثله معه ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يردون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بِمَا كسبانك لم من الله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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمُ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسْتَحْيُونَ وَيَكْفُرُونَ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 رَأْسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصْرُوا فِي أَنْفُسِهِم نَادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقافون ولا يقافون لوم تلايم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم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 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتقذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 بل يداهم بسوقتان يُفقّك كيف يشاء، ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك، ولا يزيدن كثيراً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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم ولا أدخلناهم جناتا عيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مقتصرة منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون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 فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأما من إله إلا إله واحد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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انفر كيف نبين لهم الآيات ثم انفر أنا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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سحق الله عليهم أن سحق الله عليهم وفي العذابهم قايدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أulia ولكن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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 كذلك كَفَّارَةُ أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 بِمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنْتُمْ مِمَّنْ يَرْجُونَ وَإِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ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 أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاء. والله يعلم ما تبدون وما تكثرون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إثنان زوا عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقصمان بالله إن غتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذهبًا لا نشتري به ثمنه ولو كان ذهبًا ولا نكتب شهادة الله إن آذل من الآدمين فإن عُثر على أنهم استحقوا ثمن فأخران فأخران يقمان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَكْذُؤُنِ وَأُمِّيَ إلَهٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن 114. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 115. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم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 وَإِنْ تُوفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنْ تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عبادُكَ وَإِنْ تُوفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنْ تُعذِبْهُمْ فَإِنَّ 117. وإن وَإِن لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 118. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري